بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عليم صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إنت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 121-واجعله رب رضيا 122-يا زكريا إنا نبشرك بغلا من اسمه يحيا لن نجعل قبل سميا قال رب أنت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 قال آيتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على القوم من المحراب فاوحى اليهم فاوحى اليهم ان سبحوا مكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وذروا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ مَوْلِدِ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا أُرسِلْنَا إِلَيْهَا رُوحُنَا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا سَتَمَثَّلُ لَهَا بَشَرٌ سَوِيٌّ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولٌ بيك لاهم لك غلاما زكيا قالت انما يكون لي غلام قالت انما ولم يمسسني بشر ولم اكن وَلَكَذٰلِكَ قال, قَالَ رَبُّكَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَرَحْمَةً منا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا فَحَمَلَتْ فَسْتَبَثَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا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 الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريريا ومزئ الىك بجدع نخلتك تساقط عليك قرن جنيا فقولي واجر في وقري علينا فان ما ترين من البشر احدا فقول فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلم أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا <سؤال> يا اسْتَغْفِرُ نَمَا كَانَ أَبُوكَ مَا كَانَ أَبُوكَ رَأْسُو وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيَّا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالَ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ عبد الله قال اني عبد الله اتاني الكتاب اتاني الكتاب واجعلني نبيا واجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ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 فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصت يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر إذ قضي الأمر وهم فيه غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عادر 124- واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا 125- إذ قال لأبيه يا أبتي متعبد ما, ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي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 اَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَنَ لِلشَّيْطَانِ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 126- فلما اعتز لهم وما يعبدون من دون الله وهبنا لَهُ وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا 127- ووهبنا وآوَى غَبَنَ لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانًا صِدْقًا عَلِيًّا وَاذْكُر فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ نجيا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَارُ هَارُونَ نَبِيًّا وَاذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْنَائِيلِ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ لَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ مِنْ دَرْبِ رَبِّهِ نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا نُوحًا وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَمِنَ إذا تت لا عل من آيات وحم صوس تد وبكيا فخلف من بعدي من خلف اضاع الصلاه فخلف من بعدهم خلف اضاع الصلاه واتبعوا الشموات وان تبعوا الشموات فسوف يلقون غيا 129- فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة, أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا 120- إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسرى سلاما والامن يسقون فينا مكرته وعشيا تلك الجنه التي نورس من عبادنا من كانت تقيا وما متنزل إلا بأمر ربك له مَا بين أيجينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر بعبادته أَلَ تَعْلَمُ لَمُوسَىٰ وَمَن يَقُولُ الْإِنسَانُ إِذَا مِتُّ لَسَوْفَ أُبْعَثُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ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 وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَاعِبًا عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فيها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 وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَاءَ قُلْنَا الْكَانَ سِيَ الضَّلَالَةِ فَلَمْ يَدْبُ لَهُمْ وَحْمًا مَدَّ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ 119. وإما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شغهم مكانا وأضعف جندا 110. ويزيد الله الذين اهتدوا هدا 111. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابُهُ وَخَيْرٌ مَّرَدًّا أَسْفَرَ أَيْتَ الَّذِي كَسَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَوْ وَلَدَا أَقْطَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ كلا سنخفر ما يقول ونهد له من العذاب مدا ونرسه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا 124-كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا 125-ألم تر أنى أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا 126-فلا تعجل عليهم إنما يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى رَبِّهِمْ وَاحْمَانِ وَفْزًا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى رَبِّهِمْ وَاحْمَانِ وَفْزًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ مَوْعِدًا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى يَوْمَ نَخْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى رَوْحِ حَنَانٍ وَسَعَادَةٍ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ مُورِدًا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى رَوْحِ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وزدا ونسوف المجرمين إلى جهنم وردا ونسوف المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون جَعَلَتْ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عند الرَّحْمَنَ عِندًا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَّن يَضُمَّهُ تكاد السمك يطون من تك السمك يتفطونَ منت ش الأ تك الأرض تكاد وتنشفق الأرض وتخروا القبال هدى أندعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن ينتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آل احناني عبدا لقد احصوا وعدوا العدا وكلهم اتي يوم القيامه فردا وكلهم اتي يوم القيامه فردا إِ الذينَ آمن وَعَامُِ الصَّالِحاتِ سَجعَُ لَمحم سَجعَُوا لَمور وَحمنَُ مُدَّ فَإَِّ ماَا يَصَّبْنَابُ بِِسَانكَ للتُبَشر بن المُتَّقْمين لِبُبَّر بِهِ, به مُتَّقينَ وَتُ يَا وَيْلَ قَوْمٍ لُدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْ أَحَدٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ